الله الرحمن الرحيم من استاد القاهره الدولي نقدم لكم هذه المباراه المصيريه بين فريق النجوم وفريق الكواكب الكره الان مع قلب الهجوم لفريق النجوم جول مذهل يا بابا يا بابا سرعه رهيبه ان يسود ضرب الجزاق ضرب الجزاق اتتتتر ان هم أبطال بجزاق معارات ضرب الجزاق ضرب الهجوم هذا القرص الجرى الصغير الحج الذي صار عند الناس أكبر من حجم القرى الأرضية القرى لم تعد رياضة فلأصبحت عقار هلوسة مخدر للجماهير قمنا <تصفيق> متسولة تسور رضيك الكساف والدواء والسلام <تصفيق> القدس تصيح فيكم وأنتم تجعزعون من أجل القرآن الأفضل يستصرخكم وأنتم بلا حياة لما ترفع الأقف للدعاء تقولون يرى أنصر الفريق الفلاني على الفريق الفلاني أوليست هذه مأساة أوليست من عدل الله فينا سيصلف علينا اليمن ولهذا حال أمة لا تأهل أن ينصرها الله يقول <تصفيق> هو بصلي ساجد سمع من بجواري. من الساجدين يقول سجوده الله منصر مصر على الجزائر الله منصر مصر على الجزائر يا حرب هيكي تتغلقنا بابا كانت مخلف في تطوعة تمن <تصفيق> غير المعقول هيا انشغل الناس بالقرة على الصلاة تخيل بقى عندنا فمشاريخ قومي لقرة القدم النسائي لعبوا بقى فتكات بسطها العضياء رفعتها الجمالات هبا جمالات عمل الطابل فاك قلبتها بالمقار قال الواحد مش لاقي يجيب حق طعم يايا يقول لك لو الاهلي كش حواص عشان خاطر هات له مخره سهر الحق والبخضر كره ما بيعرفوش كده ده هو كده الزملكاوي احنا ادي اهلاوي حلس وهاتي واحد زي الزملكاوي اللي فاهم قمه ده يقعد وسط اهلاوي دي ده خلصنا الفرجه استنى بقى البرنامج اللي بيتكلم عن المباراة ما انت شفتها لا كان مستني حلصنا أه نلحق نجيل الجريد بصرعة ليه؟ عشان نشوف كتبوا ايه عن المباراة يا ابني ما انت شكتان هارينا اه نقف باكلم عن المباراة سنتين قد ويبقى عند الناس تاريخ يؤرخون به كحادثة الفير فاكر هالا <تصفيق> يوم ما غلبناك وستة واحد هالا <تصفيق> ولا تكونوا تَكُونُوا كِالَّذِينَ الله اللَّهَ فَأَنْفَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون